الذي لا ينكشف وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة ومغفرتك التي لا تترك ذنبا ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم يا من سجدت لعظمته الجبار Ja, hy, jy, jy. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashaadu en la ilaha illallah Ashaadu en la ilaha illallah Rasulullah anna Muhammadar Rasulullah seins Hei'a ala al-falak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 من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين ويا من شكره فوز للشاكرين ويا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامه لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خاليه من ذكر سيئاتنا ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها اجعل الختام ما تحصي علينا كتبه اعمالنا توبه مقبوله لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا ولا معصيه اقترفناها ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك اللهم لا سكينة إلا بك ولا تعويل إلا على جودك ولا سعادة إلا منك أنت الذي لولا فضه ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا لا إله إلا أنت أنت البر الرحيم الحي الجميل الكريم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر اللهم صلِّي أفضل صلاةٍ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان اللهم إنا نسألك فرجاً لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمه لكل ميت اللهم شد ازرنا اذا العزائم فترت وامن روعنا اذا السماء فترت ويم من كتابنا اذا الصحف نشرت واغفر لنا إذا الموازين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة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 وَجََّة عرضه السمواتُ والأَرضُ عِدة للِمُتَّقين الذيينَ يوفقونَ في السرواءاءِ والالضرواءِ وَالكَظمين الغَيض والكاضمين الغَيضَ والعَافِين عن النَّاس واللهَّهُ يحِبُّ المُحسِنين.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 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعلون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 وَلعَلَمَ اللهَّهُ الذينَ آممَنُوا وَيَاتَّخِذَ مِكُم شُهَدَ واللَّهُ لا يُحبُّ الظالِمِين وَلومَحصَ اللهَّهُ الذيينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ الله أكبر, الله أكبر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 وَسَنَجِزِي الشَّاكِرِينَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Alhamd Allah Allah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 الله أكبر الله الله يع الله لمن حمدا ربنا ولا الحمد الله الله Oh, uh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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لقد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِيَاءَ سَنَكتبُ مَا قالَاوا وَقَدْ لَم الأأَمبَ أَ بِغَير حَّ وَنَقُُ ذُوق عَذابَ الحَريقَ ذَلكَ بِمَا قدََتأَدكُمْ وَأَن اللهَّ لَسَ بِضََّامِ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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنٍ